ولا تجادلوا أهل الكتاب وقو <laughs> What kind of? وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ بل Then... 11. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه 12. قل إنما مَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ كَانَ رَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا والذين آمنوا بالباطل وكفروا